السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طبع الشمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الإصدار قلتك من قلتك من قلتك على عندنا لاقي على فرش فرش اللي بيقولونه، ينادوا هذا على كل حاجة هذا في حد قال لي هو تمام <تسألت> كويس كويس، <أنا> <تسألت> كل الناس مش مش بس مهم في الشغل انتوا يا جماعه انتوا طيب على كان في جزء صغير هو في الشيت اللي هو الجرافيك وال وال يعني لما هي يعني ارسلت امامك فقط لانك فقط لانك فقط لانك فقط لانك يعني علي يعني, بلد يعني بلد ترمو صح ولا يعني معنى كده ريح حمل دلوقتي هل هيستنتج ايه وبالتالي في هو لا طبعا معايا دي قاعده مهمه لا حاجه حصلت قبل كده فكان لازم تكتب بارا لما اكتب بارا كده تحت فيها كده فاره التعبير كده ايه بلس هذه الارقام خلي بالكم لا بيشتغل على الحمل اللي هي دلوقتي لا على الحمل اللي هي دي ال A يشير الى بتاعه الليبرز من الشهر السابع واحد يعني الاول أول السابع إلى ما شاء الله ما نقدر نجيب من هنا العالج اللي ولدته ولدت من كذا لولدتوا من كذا من حطوها يعني أنا عيني قلت دي على دي بارتون. يعني برة يعني هي أول من كذا مارتين أول سؤال بس يكون هادي بعد او من أول يوم التم من الأول يوم السابع دي مراتو هل ممكن تكون ولاده فيهم هل ممكن تكون ليهم كذا طب ولا يبقى اسمها بارادو لو واحده ولا في صح هي ولاده خلاص ولا ده بقى اضربها بقى هي بقى قصتها طب ممكن تقول لي مثلا وقف يستنشف عيالات ولاد دكتور دول مش فاهمين طب في ده دي ولاد دكتور كريم توت هي دكتور في بارادو وعندها اربع عيال مثلا تاخدوا في دواء انا هنا الحدث ده حدث حدث الحادث الولاده وتبقى هذه لو بقى, بقى ايه دروبر مش طار لكن هي دعوه احنا في القايمين واللي ما انا مره ما مش كلام هي طيب يعني لا لو واحد بس هي يعني يعني يعني من ان كده طب كانت على على مين بقى على اللي هو الرمز دي وديت كده دي الابورشن خلي بقى انت عايز تقول اما بالاسابيع تيجي مثلا مثلا سقط مثلا في لا فيوطش فرق. فيوطش فرق. أخذ اول شهر ولا في الشهر سادس في نص السادس اول الخامس اول الرابع بالتالي بالتالي عملت اختبار وبعدين سقط معايا ده بقى بخلي بالكوا الفيتشر الجديده اللي هو الفوشفارتي. عشان دي اول أو كنت كنت كلمه تشيلها اوت دايجنس اللي بتدلك في لا لازم افتكر ايه هي والدة كم مره والطفله كم مره معايا ده وخلي بالك دي والده يعني ولا حدث خالص هو حصل ماليش دعوه بايه بقصه ظروف الحادثه اللي مش ليه انا خايف من نفسي اصلا سنتي بقى فيني اعرف حل انا مش حالي دلوقتي مع طول ده يجوز ما ولا عشان كده هي مشكله ايه مش على ايه مش احنا رأس الحجة ايه؟ لدأ شوية. لداء ازاي؟ رح نجلنا بتعبير اه اسمه اسمه الجراب او قالت جراب ده. ده, ده, ده. ده. ده ايه؟ جراب ده يعني حامل. لما اكتب هنا جراب ده. المصير تبقى ايه؟ احامة معاه لت مفوت الاحامة. خلاصة كانت الاحامة. طيب جراب ده. مثلا اقول ايه؟ مثلا السكس جرادينت مع ده ثلاثه يعني ايه بقى الستكس جرادينت بره يعني هي ده ثلاثه مرتين قبل كده السادس السادس لكن مش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 عشان كده .Eh. مش هاي. مش هاي. مش, هاي. مش, هاي. مش, هاي. مش فعشان كده من فضلك بقى الشياكه ما تكتبيش افهم بقى الصح بقى فرض يعني ده يعني معاد دكتور وفرط فيها ولد مريضني وأكيد ترى محمد السكس في خمسة من ثلاثة صادفين منهم اتنين دلابرز شجع فوق شهور عن تمانية مئة برش معاد دكتور فالسكس جرب دكتور ماشي اللي بعيد كل طيب هنالجي في من في بعض الأخطاء منها إنها ما تبين دي الواحد مش حامل برضه بس الواحد زي بقى جلابي هاد فيه اديتك التابلس دي فولت بس مش خلال كتير التابلس بتاع اس الكل دقيق بس دي مش هتقدر معها ورقه 50 جي خمسين كيس كده بس التوصيل دي اللايحه مكتوب فيها كيس؟ الطريقه غير الطريقه دي رب اللي احنا كنا قايلين معاها الماده معلقه ما بينفعش احنا مش عاملين ولا ان الطارق مش صح اللي هيها في بس احنا مش الكلام ده يعني الكلام ده مرات لو هي مش حامل خلاص جراد فايف باراتو جراد فايف باراتو لو هي حامل احنا الرقم ده قبلها اهو 6 6 جراد فايف هاي مش عادل. طب حاجه احنا بقى ايه ولا ايه كبالي. هي قبل طب بص خلي بالك لو لو تكنا جرام ده في الفكس جالك ده بقى تيجي <inaudible> that's that's oh, my wish, I didn't actually make it in It form. That's what I think. I think I said, I the house. I think I'm going to go to I think I'm going to go to the house. أنا ما أشوفه من الداخل، نماشيوس مش لك ابدا ان هو ايه الانتيشن مثلا ايه في الاشتقاق عشان نقول حاجه راحت اكثر من 20 كل اللي ماشي او مش هقص دينو على الكاس دي دي امشي كده 16 لعبه ما عدا يبقى خلي بالك عندنا في أول طريقه ليها فالدي ايه, اللي هو, إيه اللي احنا ده أو اللي هو اللي احنا قلناها سواء اتحرك هتزود واحد ليك الرقم ده هو اللي كان ايه اخد الطريقه بقى يا شباب اسمها التبال سيستم الى التبال سيستم بقى يلا دي التبال سيستم دي الطريقه دي لطيفه جدا نفسي احبها جدا الدي يعني يعني تيرن والبي مين البري تيرن والاي مين الابورشنز والال مين ليفنج بتكتب بقى كانت بتكتب دي ازاي بارا كده تبال على فكرة يا دكاتره ما تكتبش هنا بلس يعني مثلا يعني مثلا مثل هنا فرضا مثلا يعني كان هنا الرواله دي اللي هي باراتو كانت واحده مثلا في السابع وواحده في التاسع خلاص ومسقطها كم مره ثلاث مرات عندك كم واحد ديدنج الl السابع ده للاسف ده اتحضره بس مات والتاسع ده بس بلسون سوى اتكمل معاك دلوقتي عايز ايه يبقى خلي بالك بقى كده ان هديش اللي هي الباراتو دي الL كان دول عامله زي ان واللي في السابع ومات وفي التاسع وكمل ومسقطها كام مره ثلاث مرات وعندك كم واحد ديدنج عندها واحد بس فتعالوا معقر بقى هنا الترم التاسع معادي تكتب هنا ايه بارا ايه هنا بارا ون طيب التري ترم هنا كام طب الابورشنز هنا كام ثلاثه ابورشنز طيب قولنا هنا كام وحد بدي كتب ازاي بقى او بيتقال ازاي برا ون ون ثري ون متحطش بلس مش بارا ون ون, ون. ون ون لا بارا ون ون ثري ده اللي هو ايه اللي هو عندكم في عندكم دي بتحكي عن نظام ال والبيتر والابورشن وال يعني معنى كده ان انا عن صفحه راجع حتى النهارده عارفينهاش ده خلاص كده خلصت الحمد لله عندنا ذات الرقمين وذات الارقام والاربعه ارقام الرقمين ايه اللي هو A بلس يعني ايه انت يعني في السبع اما هي ابورشن معايا يعني ده اف يو بي 6 على بعد ان هو ستج ديز اللي انا عرضت لك الاتنين جاتنا حاجه اللي هي خلينا هو بار هنا تمام. مرتين وسقطت كام ثلاث مرات عندنا هذه الترايه بقى حلوه جدا قوي نعرف انها تيرم والبري تيرم واللي الحته دي بالدوال الحديه بتاع الاظهر هتقول الثبات سيستم الثبات بالاوائل عندنا في في مع الثاني من فا يعني حاجه عشان فرق بسيط كده بس يعني في التشخيص مش في عندنا في يعني عشان نكشف الحاجات لا هو انتوا عاملين لاكس دلوقتي من الصبح اوري من بره ولسه الشركه دي مش يعني لسه ايه اعدادات ماوشره نفسها كامل فناس بتقول ان بقى ليها وديت كمان والحسابات كلها كانت سليمه لا الامتحان يا يا يا مستر يعني كان جه ومش لاقي لا سحب 700 معانا ده ولا بتاع اي وسط لازم بتاع شغل لسه يا جماعه لازم فيها يا يا امتى تعملها حلو فاحنا عايزين برضو نتحمل عايزين حبيبها اسامي المتراسه ممتنع امشي بروح كده وعلى فكره منقصش ولا والدره نحب شرط قبل ولا معاك كل ما احفظ عليها بتاعك الاخر فخلي بالك انت احنا عايزين نتحمل في زي مثلا دايجنوز مثلا في الرحله الجايه اكتب لي برقي بلس ب شوفي ولا كم مره وسالتكم مره اكتب نفس بقى فانا هيجي البحر وكده نعدي المسائل معايا اكلات من ارفش من فرشيمم فهنا بري بلس بي على الكتر يعني ديرا برتو اورش طب لو ليه حامل دلوقتي ال6 جراغ طب لو مش حامل جراغدا 5 فراتو معايا كده انا نفسي عارف والله بس كده واشرح بالتفصيل ليه جراغدا 5 فراتو بس برضه اسمع ده طلع ايه طب تيجي نساوي ده هتيجي صغير لا لا كلنا مع بعض بقى كده هنكتب بقى الثلاث طرق بره ايه والباريتي والجرادي والتبسس هتقدر ازاي وحل ده بس أنا مش هشوف مش هركز على النقطه ثلاثه الا يعني ايه اتش او اللي هو الواحد خد الاثب ده تمام واحده انا في السابع واحد قدام حطانه واحد عشره والتاني مات بعد سنه بكسر الفيس ماشي وجدت في التاسع واحد و دلوقتي وسقطت مره في الخامس ومره في السادس ومره في تامس وولدت في التامن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 مرتي دي حاجه مش حاجه مره بكام ومره مش حاجه فضلت لكن مش حاجة. لا ولا في ولا في البتيك بس كده كده بكل الطرق ثلاث طرق عايز بقى مره شوية مره مش عايز البيت هيا انا لا لا لا, لا, لا ان انت عشان دي اول بداية دي خمس دقائق خمس هي فيه ومعها ده خمس دلالت. ارنوب اتبقى لك تسعيني طيب ان فين نفسي واحد حتى لو اتصدق نفسي حوار بالضيق برد اتصدق لا كده كتير على فكره ده المفروض ليها مثلا كده عشرة ثواني شوف لا يعني عشرة عشر ثلاثين ثانيه لا اكتر حاجه عندك بالك بيبقى 200 جنيه دراسه دي اي والطقس دي اي يلا ده كده يلا خلاص كده وبين بقى حاجه مفيده جدا تلاقي عمال ايه بقى برقم كده وخط كده وداك الدكتور بقى بقى ويعني يبقى بالنظام الفارغ ايه 3 طب حلو لو احنا حطينا بقى تمام اي ثلاثة اولادك قبل كده حامل يبقى في السابع يبقى <تصفيق> السيفنز جراف وبارا مين 3 ده لو مش حامل ماشي جراف 6 بار 3 طب نخش بقى كده على بقى, بقى, بقى. بقى عايز ايه شوية تركيز في التبادل كم واحد التاسع اللي هذه واحد هنا تمام كده؟ اه لا واحد يبقى الفاره ون طب كم واحد اللي فاكره بار ترم التاسع واحد ولانا والترم يبقى, اتنين. يبقى اتنين. طب كم ابورشن في واحد هادي ابورشن الخامس وابورشن الثالث وابورشن في, وأبورشن في يبقى ايه؟ Bora 1, 2, 3. Kam living two three. Living w tym momencie w tym بس لدينا مكان بس مكان لدينا مكان لدينا مكان لا وكبر لكن لديك زمنتك هل يوجد هناك عادي بشخص عدم ولكنك تتعلم ان ان ان ان ان ده خالص ده هو محمد الشريف ما فيش غير موضوع طيب لو خطوه ما بصوا انا شفت العربيه هنا وشفت شفت في في على دي على نقطه المشاكل معايا لقطه قريبه شويه خلي بالكوا ان دي موجوده في موقع الكتاب مثلا رسمها كده والاستراحه من الكتاب تمام بقى بصوا طيب بصوا نخش بقى على نقطه مهمه قوي عندنا والنقطه دي على هي دي بقى ايه ليها الكيس التاني ما هم الكيس اول لا تفهم الناس سؤال كبير هذا السؤال. الكيس الثاني بس على اللي عليها. وعلى حتى الجستيشن إنج. يعني على مدار شاء الله نموذج أي مسألة زي فقد عنا اخذ بقى الحتة المهمة اللي هي الدقاتة الدياجنوس لا لا لا اللي هو ما هو السابع وانت في السابع السابع السابع السابع اول السابع نص السابع آخر السابع اول ثامن أول, أول ده بيه بيه بيه. طيب. بص بقى نص السابع السابع وهذا بعد كده عشر صح والثامن ثامن تسعة الثامن على ده قلت حاجه كتير ما حاجه اقصي ما حاجه الحلقه الجايه ايه حاجه يا جماعه حاجه اوبس هو في هنا وهنا ونقول عليه عايشوا ده جسمي فده الجلوكوز بتاخد بالك هو اهم ممكن الدكتور تاني مثلا كله هي عندنا هنا ايه في البرد بر كام البرد طيب بعد كده ما على إيه؟ على على الوصفة الكيس لا هي حالي حنا في نقطه نقطة تاني نقطة يعني دي معايا ذكر طيب لو أحنا كنا أو لو الكيس موضح فيها اللي هو وضع البيبي يعني presentation بيبي ذا في وضع ممكن بيبدأ كده كده براس بالأسماء كتيرة ممكن نجد بي مجهود كده ونجد تحت تحدي جاب بتاعه تقريبا في حوالي 7 من الاحياء جادي هنا في الكورس هو هي الفرص يعني يعني او بي او بي ده او بي ده اللي بيستفيد اللي بيستفيد او, أو بي لا هو اللي يجي في الفيسب يوري فيسبته لا هي فقط مش كله يعني يعني طبعاً في الفيسب مرتين هو اللي تضربه أول بالفحص هي أول مرتين, مرتين بقى برة تتصين أوه بالآخر دورة كان معك لو جيتش من برضاً؟ هناك حالة تانية كمان هي الوضع ممكن تكون يعني موزشن هنأخذ إن شاء الله بإذنها الابر لأن الابر توقف بالتأكيد هو ممكن أن تكون خدوث الرموضات الابر حواليك وضع في ممكن أن يكون موزشن مثل ورط أثاء الجبل العين بكي إعرفتنا برضاً أننا بدأت يعني إذنها موزشن يعني وضع ايه؟ في الوضع أثاء لا مش عارفه يبقى انت ما تخش تعرف لو كان في في نقطه طاريه قيصريه انا عشان خاطر ان هي اتش بريزنتيشن قال لي ده, ده لا قيصريه النوع التلاقي ده كله مهم جدا. بس ده هو اللي هبدأ تفتح يعني هذا التلاقي حقيقي بيتول وشتوه. ده هذا وش لازم. هنبدأ كده. أنت كل هذه كبيرة هي أو تيجي لما تكون في دايت لما تكون عندك لو وجدت اذا كانت الاموال التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها طيب بعدين ده يحب مثلا مثل عندها ضغطها مثلا عالي عندها, عندها, عندها مثل. طيب خلينا بقى لبقى مش ممكن يكون ليها كوز او ايتيولوجي لو في بوست ايتيولوجي معايا ده او في كومبليكيشن او في اسوشيشن صح ولا مش صح ده جاترة. يعني مثلا هنا مثلا اقول لكم ممكن هنا السبب هي وطبق ممكن.. في برنامج مكونات بحمل بيتم بحمل بيتم ببناء بيتم ببناء بيتم ببناء بيتم المرق الايتراين والستريتش تمام ممكن مع اسوشيشن ممكن مع اسوشيشن زي مثلا مع ايه مثلا ممكن معانا مثلا بوليمرز ممكن عندنا اللي مش هو مع مع كل حاجة عليها ولا إذا إلى كل طوب جالك من أول اسم العيان وسنها على طرقوه بس لو مرت أشطبوه نمشوا ده الطرقوب أفتح بس لو ولا كده. يا بس في الأول كمان في اسم وسنها لا مش بقلد. مش في ديونور في ديونور ديونور ديونور ديونور دي دايما بتنقولها اللي على مين على دايناميكس انترناكيت هو ده كاتب الباريتي والابدونالج خلاص كده ايتيولوجي بس يعني مثلا يلا مثلا مثلا وبعدين سيرتي وخمسة طيب في فالك برزنتيشن اوكي اذا تكتب لفت اوكسيوتو انتيلون يعني اوكسيوتو انتيلون يعني ده اسمه تمام؟ تحت كده لفت اوكسيوتو انتيلون نوت باي فولي by polyhydram, associate with polymalite of their lower, left lower limb. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Bar 1 plus 0, bar 1. 28 weeks plus 6 days. Dwa. Right of center anterior, not in labor. Hypertensy, now very clumpy. Communicated by polypohydram, maman, jaka warto kier? في السمع الميه في ميه لعندها قلبها يدرمز أثير ميه في مثلا إيه ويس جيس انفكش عندها جيس انفكش تطعانهم بميثال كتير بالهد. بالهد بطنة بطنة بعد ذلك Panowaga, porafi, podała tekila, porafi. Wysyłki, potrzeby, pozy, bajaj, ale i elektra. O, da kule, to było na kule, on top of chest infection, ma haftę, mówię, że jest możliwe, że jestem albo lepszy. Więc Due to infection, komplikat był, mówię, że ma under, mówi, infection complicate by vaginal ulcer او genital ulcer as she hypertension hypertension او diabetes mellitus عندها كمان كورس او اشياء ثانيه أطيا في أبل مالها أطيا في كومبيكت أطيا في أس بس كان موديل كان أو أو أس بس أي منهم كيس لازم حطينه حطينه. ما مش حلاوي تبارك الله والتسجيل العادي. ده هاد. ما اه ايرور كونفراكشن مع لو عندك كونفراكشن بتستنى تقدر يفتح شويه لما اللي كنت واقفه بقى فاته يفتح لو جاتلك ادنا مش ده i wrote this <laughs> function of the school and this <laughs> is what we do. My dad is over. The world of this is over. I will tell you that you have to get it. You have to get it. I have to get it. I have to get it. I have to get it. I have to get it. I have to it. I I have to I have to I have to get it. I have to get it. I have to get it. it. I have to it. جميل يا <تصفيق> اه, آه. بس ما بيجيش لحال حاجه جديده اصلا سيارات وباقي ما اصلا في الجراحه مش اصلا في الليسه دكتور احمد سته, ستة أوه. اه عايزه ايه اه ماشي حاجه يروح يشيل اي حاجه اعتبرها اللي صف 11 هي هي ولي وزي نص والدما. بس بس النظام سهل جدا. ليه بس ما لو كل شيء ليه؟ كل دوس على شو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 اصل انا خلي بالكوا ده ايه هات ده الحاجه بروفيشنال يعني كفش ده بس بس حاجه ابدائيه صح لكن مع شويه انت مش مفروضها بالسميش هو انا قاعده بس كده في تماما كذا كذا ale tak, ty w nie, nie, داي بردو يعني خلي بالك بقى جدا في الحمل في تو تايم لوجيك اول وقت أولي. عن قوي عند عند الشيفو نص الحمل تماما وعاد ليبل اورديني دي ودي المقصود كم يعني او, أو. يعني هو في ثلاثه بتنزل اه في ثلاثه بتنزل على فكره كان نص ساعه هنا في بتنزل لكن على فكره ما بعتقدش اللي اللي هي خلي بالكوا بقى لو حصل في في اول اسبوع باسمه بريدلي ايرلي انكريفرنس بريدلي ايرلي انكريفرنس عادي ده واللي لها اسباب واضحه عن ال... البعض. اللي اللي كل فتره ليها كل فتره معايا فاش ليها زي والله هنا هنا اللي هو ني اللي هو الصدق معايا فاكر ممكن يصف لي برضه في الاول اشيل الحمد لله ضل طريقه وده في مكان اخر يسمى الطريق اسمه الحمد لله طريقه صغيره ده في يمكن قرطه او حاجه زي كده انا بص ترم كمان خلاص؟ كلهم بقى ايه؟ تبقى كده عارفه ده برضه طيب بنوصفه هسيب حبه اصغر معانا كده بلاين مري التويتين وفي ما مره اسم ثاني او اسمه هايدر فور هو ولا ما شو عايز ما بارك ولا اي بارك قالك اتمن اه ثلاثه مش هنا في مين هنا فيك كتيره الموره بتاعي عندك مين بنت ريموت تمام على فكره ما نلاش على فكرة ان يكون في لوكال بوز يعني ايه لوكال يعني يعني لو رسمنا اليتراس كده حلو ودي هنا كده كده هنا في السيرفكس ممكن تلاقي هنا في السيرفكس ايه في تيومر صح ابو ممكن ينزف ينزف حتى لو هي معاد أو ممكن أنا في هنا فجأة، فبسمعي بسميها إنسيدنتال ده سؤال اورال بقى نبدا بقى سهل بقى نبدا بقى في هنا من أول أنت نخش بقى الحمد لله. في أول المستشفى. قرأت ده يعني إنسانس إنسانس يعني وارد يعني ممكن معاك الانسيدنت يعني استهود المرض مش فروضه دي فوارد جدا على فكره والد قوي اللي يكون مع الحمل اللي جوه والد قوي يكون معنا في سيرفيكال ليشن وارد قوي يكون معنا في فاجينال ليشن فاللي بنحسب منهم هنسميه انسيدنت انسيدنت ايتيرنال وعلى كده طيب نيجي بعد كده بقى على الفتره ما بين اشي اسبوع او بين دليفري او ديت على كده دي ناس او يا مدنى يا فيتا يا مكنا يا دي يا في يا يعني, يعني قال بس بس دي عادي كده بيكون ينزل اه ايه ده 23 ما عرفتش ده في بس بتطلع عندنا في الأم بتنزل فيها بدايه حالة واحده بس لكن خلي بالكم الام دي ممكن تنزل وعندك ام ممكن تنزل من مكانين يا اما جسدها الصغير يا بالا سنترا سايد معايا بكده يا من البلاسنتا يا اما بتاخر غير الايه الجلده تحت ممكن تاني هذا موضوع ماكروبيزيات تربية تنسج، بس ده موضوع يعني بس انت ممكن تنسج كام إيه ثمان مرات من الفرد العشري أسبوع لغاية delivery of the fetus لا دوت ما ينفعش إيه بس ما فسكتك لو المشي في مكان او تنزل حسبيها الحادث اكسيدنتال جامج يبقى ده ده ده هنا في عندنا وارد حادث حادث ان تنزل لا الحاجه الغريبه دي يبقى اوكي ما انتش على فكره كده ان ممكن مثلا واحد بيظهر مثلا مع اصبته لو ضايبها بوكس في بطنه ما اعرفش هيدرس فبيحصل لا في ايه النظام عادي عادي في مين على فكره الكيس اللي جت في السنه كانت عليها بجد مش فادي وممكن طبيعه زي ما 4 فسائل اللي هي دي اللي قلناها دلوقتي الخاصه كده جيتوه من احياء رحم شايف انت على ممكن تعمل ايه تعمل انتي باترني -y طيب تعال نبص المكان ده كده ناخد كده يا جماعه زقين على هذا المكان اللي هو اسمه ايه السيرفكس صح السيرفكس دوت دلوقتي اجي هنا اليوتراس السيرفكس كده معايا دي وهنا بعد كده هنا ايه بيت كده تمام ده فكرة جواه في فيتس متغطي تمام في برينز كده قول على فبرين دي ده تخلي بالكم كمان بيجي لها بلاد كمان هون. بيجي لها بلاد منين من اليوترس نفسه يتغذى من اليوترس نفسه المنظر ده كده شبه اوكي على فترة في السد بتاع الفته مش مفتوح كده مش يخش اي حد يخش يخش لا ده هنا هنا في دي المهمة قبل ظهر من زي كده مثلا كده عادين كده, كده في المذاقه اللي قاعدين بقى والبطوركم مين مقول عليه صح اي اي حاجه محتاط اللي ماشي معلش اه تمام كده صح مش صح وانت عارف طبعا في عارف انت ايه ماشي تمام وهنا كده في هنا كده حاجه جوه مين اللي جوه ديت اه اه دي عن البوابة اللي الدنيا كلها دي بلج تمام المفروض اللي يحصل بعد هذا الحدث المفروض قبل الولادة بنص يوم إلى يومين من نص يوم إلى من اللي بيحصل السرطان بيتفتح السرطان بيتفتح فبيواجه السرطان كلي ومع فرق السرطانs هذه the blood vessels the very كلام فارغ جدا دي تمام بتقوم أو فصل منين من الدمريز فتلاش شوية دم سوائل جديدة برضه تتفح فتلاش شوية ارتبساز نازلة ومع رئين كذا بشوية إيه شوية دم شوية دم مع ميوكسي شو اسمها شوية شوية دم مع م مع الميوس خلاص كسر. لكن ساعتها من يكون في حنش عندنا حنش هم آه بس جدا دخين جدا ده فرق أن يجوا على الكتر. طيب ايه اللي يحصل بعد فتره لما هنا بيفصل الممبرينز من اللي هو اليوتراس لما بيفصل الثلاث ده يتقطع راح هنا بقى دم كتير بقى دم كتير بقى ده كانت ينزل دم كتير تمام يحدث مع, مع ميوكس يعني احنا قلنا قلنا بلاد مع ميوكس اسمه شو قلنا بلاد يبقى مين؟ شو يبقى خلي بالك في حاجه ثانيه على فكره غير رفش دي حاجه اسمها هنا ايه اسمها اكسسيف ايه عباره عن ايه ولا حاجه عباره عن موضوع well أنا جدا لا ولا ولا رفش جدا على دكتور عندي في نزيف والله استاني انشألي فترة دكتور من اسبوع لقد قد ايضا برزفيف اما هنا احتيه الكمبيوتر على رؤون الهديئة الحربية يا جميعنا يا جميعنا طب المنزل حرب نين يا جسنتر يا إكثر يا صنف جسنتر حرب يا, يا طب المنزل حرب نين يا ركتشا يا سيد سكوشي ولمات عليها أنا أبدا نتبق معها ثلاثة لانتبقى تقول عشان نقول مش ومش لا سنبا. لا هي ولا واكستنشر ولا ديك بريشر في النهايه يطلع بعد نطلع ان هي يعني مع كده لو سالت ما هي وزيه ترشيح الشو واللي في انا هي <تصفيق> جاي وبعدين اه ممكن اروح الاسبوع ويحصل لنا حاجه اسمها بري كومبليت يا في على في كل مش عنقلله شويه شوية ضكره فين الفول عميره فوق زي الفل مش اي حاجه خالص فبقى انا عملت ليه عشان اه عمالي فيش ان الايكو ساوند كده حبه هنا في اي تجمع دمو هنا ولا حاجة ورا تكون فصلة من اللي فوق وبتنزف عليه بتخر على تحت لا دول متقلقش ده سته الحمد لله طبيعي وزي طيب يعني ولا ولا اكسدتها ولا ارابتشيكس اوعى تقولي اكسدتشو فاحطوا تحت تفخصناها بتاعك اكسدتشو وانا اطالعوا تحت كده ان الموقف ده لا كويس عن ممكن تفشل ممكن ممكن ممكن واحد من في الشارع ولا غيرها ولا كان دلوقت مثلا مفيش لها ميكافات لقد كان شوي اوضحا من المشيئه نعم سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك يفتح سلفك لا ما في لا condition، أي أي complications. قصير، أي أي مشاكل بتعطيك هواك زي. عارف لكن مشكلة قبرة. لأن عشان لازم شخص يعني كل ما نشوفها لا كلها من بريز. لأ من لما بعد بقى دي بقى بقى لكن الشوة ده مش مشكلة. تمام طيب بصوا بعد على خلال عشرين فاصلة ممكن نعيش في دوائر جديدة. آه، ذاتنا الأجيال يعني هنا ممكن يعيش في ممكن يعيش في لوحده يعيش. بس عندنا أسبوع. يعني يعني فاخرين فعنال لكن أمريكا الـ U-S-A لكاترة دي كان رقم موحدة عام بالوقت. طب عندها 20 أسبوع. طب الـ U-K المنفس 24 أسبوع. طب انت بيتشوف وصل 22 أسبوع. أما يبقى خلينا بقى قالها داني دي في الاي بتطلع يعني لو الورق ايه ممكن يعيش ليه مش وقع ابدا في الدقيقه بيقدر كان اصلا مش يعني عشان من يعني لو تنفس ممكن هنا الهواء ده يخش ويعيش تاني ايه أي تودة هنا كده المنظر طيب قبل ما كانش في لونج بقى أساس يعني ده ده تكون مش تك لند أساسي. فعشان بقى من الجلد. عن طريق الدم. وعليه طبعاً كل شيء موجود داخل الجلد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 صح، هم نبي. أنا بس مش بقولك تصير أيوة. حلو، بس هي هويات تصير. لسه ليش هم مصليات إذا كان أنا خلاص قلت يستمر فيها وريت سب slides. slides مقرع هني معك. slides لا لا أقول أنا ما أكتشفش شيء، في لو كان ويقابل سيرفيس او الرحم وده بيبقى ونص سم ومقاسه النص كده يا شباب اه اسمه اسم اذن انا بقى عارف ان السيرفيس جسمه يعني ضيقه او برده يفضل ضيقه او دي او برده تعالوا انا من مين قال ايه بأت. لما بفتح كده بلاقي كده الكربس كده المطر ده فده بنلاقي كده ايه كده بنقوله ده بلاقي هنا كوبري فكان فينا سيل بلاقي هنا اهو كونستراكشن ورا كده ده اللي يعني, يدامنا يدامنا. يعني يدامنا راح مسهينه اه وراح ايه راح معدي يا ابني مش مكانك مش هنا تخص كده خالص كده اقف بقى اه اه اه قالك راح نزل شويه نزل دي نزل نص سم نص نص كده معايا كده طب ادي الخناقه بقى دي بقى بس ايه بقى الخناقه بقى آه. بس شوف اللي هيك دلوقتي ودي بطره كده هو ده اسمه اناتوميكا انت عارف انا معرفش على بال معلش انا تعبوت انا بتاع خلاص على بكره معلش كده كده معلش ده وريدي كان ده فالاخره الرياليديتيف اخذ كوربس فين هنا فانسيه هيستولوجيكال فاهم كده انترنال بعدين برضو تكونوا ماله ثاني تقول بس كده هو ترى الطلع بس صح وانصحه لتذكر تبع السيربكس تمام أنا توبيكلي طبع ايه? اللي هو الكوربس هي يعني هو من بره تبع من جوة تبع الكوربس معاد ذكره فالحملة ذرة بنو خلاص هذا ذكره وراح يحجزهم حصل ايه هنسميها اسم الحمد لله ربنا الحمد لله ساعدني في الموضوع، نشوف جوله ثانيه تمام كده ووقفها لي في جوله ثانيه. كده نسميها ده يبقى البيزنس خلي بالك ما بين مين؟ ما بين وبين كل شرم الشيخ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 اهو <تصفيق> ما عنديش حاجه تعالوا نشوفه اطلع بقى ولو عايزين نشوف على الطاير ولا ثلاثه اهو لو واحد ما ينفعش العادي يعني احنا نطلعش ونخش خالص مجموع تعالى بقى 1 1 <تصفيق> الاسمر دي تبع من تبع السابق هيستواجك تبع منين؟ تبع كترة على كترة ان دوت في تركيبه فعلاً يختلف عن وعنه وعنه يعني يا يعني ان 90% منه, منه مصر. 90% منه على و 10% منه, و10 منه, منه بقى العكس تماماً العكس تماماً زي ما مش عايز حد يقول فادرا تشو بقى ده 10 10% المية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 يعني مع الاسطح هتكون حته في اليوترس اسمها لوور ترانس سيد ودي عند الاخر حت 5 سم 10 سم اما الجزء التاني هتكون الجزء الفوقاني اسمه ابر ترانس اللي هي بقى دي تبقى 30 سنطير. يبقى خلي بالك في حريقه لفه بوائيه اللي فيها هتبقى كمانه بالرحم عشان يقدر ياخد راحته بس راحته معايا بس كتا ده هو في واحد صبر ما لي يجي، ما عن خلية واحدة، ووصل في اخر 9 إلى على نون، تيومر دل... وبعد عشر سنين يبقى بوا انصدم، في ولا في العالم، طب ده بيكون في الكورنيش بدل بقى, بقى, بقى زي هل دي حتى حته تحتيه دي بتاعه لكن خلي بالكم يا لو غير بقى ال اللور اللي هو على ال 30 دي عامله اللي هو سيجنال دمايك حاجه مهما دي دي منها زي التخفيف لا القوة ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ طال طال طال طال. واثلاس اللي في طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال طال زينا كده عند ربنا كل الصبح وبجلسه في السطح قاعد في الفون فاحنا مكان في الويك اند هو الفاضل امال تحت عشان كده نبدا لو جلسنتك راح اقلعها وحتى اللي هو عيد من من تحت كويس اشتغل من تحت كويس يبقى كده لما ده هتوقع تماما ان هذا ال هي هيبقى الحجمه طويله ولا اكبر ولا اقل اقل شويه ليه هنا ال بي فماله مش ظلفوه حتى الريسبونس اللي بيثلفه هنلاقي هنا طيب كمان نعم اه هادول ده على هو دي اللي ثاني حاجة <تصفيق> وحش. حتى بس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 ممكن تأكل بيتم. ممكن تأكل بيسك. ممكن تأكل بيسك. ممكن تأكل بيسك. ممكن تأكل بيسك. هذا الرئيس يردنا ثلاثة أفصال هذه الأكترة. عاكمين الاستراطة على الدميترين. إيوانا فيه كومباكتن. ولا نتشمع عليه السابق. في فكذا ما احنا قلنا نوات اوف ناس من ناس شاء الله. كان فيه لازمكتن. كان فينا كده في تمام كده وهنا في احنا خدنا النهاردة ستراتوس بود جوزر وفي طبقه داخليه على فكرة دي دي دي في الليتيم يعني ايه الليتيم ده عامل كده في بلانس وفي ستروبت بتولد اشياء دي اسمها ستراتم بيتيل هي الطبقه الوحيدة في الانسان اللي ممكن تقف وتوقف زحف المايليد جوزر يعني معاده زحف او فخلي بالك بقى ده انت مشكله مقبله ايه بقى الليتيم تحت ماله الطريق معايا بقى طيب يعني يعني صار ضعف دي في الجلسة طيب يعني أنا كذا قلت لا ممكن تدرس تستعين ببذل جد وشوفه طيبه تستعين تمام ممكن تستعين متكامل جديد تمام وطلاب أكرر ما يعني ممكن نعمل بعدين نص تقول مصص وإذا تول والبلادر تجيك عادي إذا خلاه ذهب وصل معه من وروح شديده سته ورجله اسمها بلاسيلا اكريتا بالطبع انا الاقي ممكن الاقي اكريتا فين اكريتا في بلاسيلا بريدي. ممكن الاقي اكريتا طيب صح ولا صح الكاتره اكريتا يعني اكريتا اكريتا يعني متوخله جوه دي جوه انا بقى معايا بلاك متوخله بحر بلاسيلا انا زوق بسناها دي, بعد دي, بعد دي تبقى سيلفر تام ايه بعد كده تام السؤال اللي ايه الفرق بين الحال اسمه اسمه بارتم يبقى ان ده سان دي اللي كتب بعد كده الاكريتا ممكن تعمل بوست ايه بوست بارتم ما معايا طب في مشكلة ثانيه عندنا بقى اخيره اخيره بقى درس التطبيق الفرق ايه عندنا ايه ربنا خايل يقول ايه عشان بقس هنا هنا هنحط هنا مصص كثيرة سنتين من برضو خد معي او لا هنلاقي ان المصص اللي ترتيب. ايه الترتيب حل... من جوه من وفي النص كده تمانيات. يعني تمانيات ايه تمانيات تخش للتمانيات. تخش خش خش هنا معايا فاكره طب لو انت تنزل بقى نزل البلاسنتا اللي هيحصل الثمانيه دول طب ايه 10 اطباق بلاست خد اطباق ما بعدين اهم حاجة البدا عشان نزيد أهل ما تحصلش بعدين دي بوست بارتر هامج اصلي ايه الباقي اهم حاجه في الوقت البوست هو الليترال ديساكتيك هو في ثمانيات كده ثمانيات ثمانيه وداخل فيها بلاستس كده جوه الثمانيات خلاص نزلت بلاسنتا عايز اللي ده بلاستس هو جدا جدر جدر مع التعافيه بلاسنطة تنزف ايه؟ بتنزف نص لجرة في الجيلة يعني واحده جاء مثلا من, من شارة روكسي لغاية الديمارداش دينادي لان مزمها دي سبع لفة مثلا مع الحمد وكاة سبع لفة يعني في رابع ساعة ايه اخطر حاجة في الدنيا ناديه بلاسنطة اخطر ليه؟ لان لو راح ما على بلاسنطة معي دي ما قفلتش على بلاسنطة في عدّة عيّنة من شو لذا أخذ شهور كذا من البوست وعشان كده ناتج في مع في, في مع هذا من مثلا مثلاً اللي هي فيها في مش وده أقص سبب نعم لا الأخر لو رأته وهي مثلا هي عندها كل مشاكل مكتملة على التوالي سوبري على المستشفى ما نوصل إليها بس ما نوصل لحكي مكان كويس هنا ربنا برضه دي مش هيخلع المحابس اللي مش بقى في البلوت ليه مش بقى اساسا صح على الصح لانها مش محابس في البلوت دي لكن في محابس في الابرك دي طب لو حصل بقى ان نسيت واحد جه اللي هو السجل ده ده بقى المحابس اللي هي ما مش محابس اساسا ايه اللي يحصل بقى بقى هتقعد تنزل تنزل حتى موت وحتى الاذن في التاريخ يعني 15 قام ما شفتش عيانة قبل بلاسنتة بريديا تجدوش من أنتي برصة تجدوش مجدوش مجدوش بعد رصة طفعت الفترة نزل بلاسنتة بس, بس الدش دم ممكن تحتاج لايف زي قبل عشان كده اي علامه لازم تنجد البني بالي النهارده كمان ان انا انظمها كان في عينه مع تماما تماما ده لو انتي كنتي سيل لا الاسترايت كونسبت ديزك ده غير تام ثابت ماشي ممكن توصل ممكن وبالتالي لما تبريغي. ممكن تبريغي. ممكن to jest في problem, bo jestem tym, że nie ma dawno, nie jest اه تماما كتير ما انت ممكن بس بس بس يعني ايه الشيء اللي هو إنه هو دا ديكل برسونال سيندروم ده مثلا واحد مثلا لسه دايس في ايه بس الناس Zatem no jest ten krok, ten, ten, ten. O, o Właśnie, że nie ma i <As> no <Fans> to <Total> يعني ثلاثة سنة خريج مع هذا النقطة إذا كنت نقطة عندها أي الأسباب ثلاثة سنة خريج هنا ما مع هذا التغطية التعليم عامة في أحسن طب إيه فوق وشك. عندك في تلات أحوال يقول فيه التسيب في لو هنا برضو بقى في, في, في اللي, هو اللي في الحاسة شئ حاجه انا في ميديا، حيكون أول فونت. ما عاد الأولي. النقطة مرة نفس مخصوص، نفس اللي فلو يبقى زي كده القطن المصري تمام انا بقول نوضح حاجه حلوه قوي احد كل مرة أطل Prawiacz, mówili, jedyni tak. A jedno że materiałów, to bo wazmań, może po. na to اه مثلا لو عملت then other second ما تيجي برضو اعملها كل ال اللي هو ال بنعمله على ماي يعني في برود ماي ماي فممكن لو في سكافولدات ميكانيك بسيطه تبقى في فوبات ليك حاجه عيش يا اما قلت لي بلاتسنت ازاي البلاتسنت ازاي بص يا باشا اوريك النهارده حاجه لطيفه قوي النهارده هوريكم بجد ان هو هنا ان يبقى كده بيتكون هنا مكان واسع قوي الكنترولر مكان خمس نجوم، مكان أوسع مكان، ولا تعرف مكان خمس نجوم، اسمه اسمه الكاملا، كله يعني زوايا وخمس نجوم هي إن طوله خمس سنتي، وقطره خمس مائة، وإذا أبسط مكان فرمانجي، مع هذا القدر خمسة سنتي من جوا خمس مائة، مع هذا القدر نقدر، فينا مكان كذا جنب الكاملا وحواليه لازم نيجي نعمل ايه زونه باليست مع حضرتك زونه دي زونه باليست علاجها هيها هو ايه هو ده بتاعي ده بتاع كل النص النص النص النص هقوم طالع صوره معايا كده بعد سبع ايام تلات ايام مواظبين اليوم السابع سيل دي ده يعني حدث هنا مهم جدا يعني يعني rozmieszczenie, zmiany, zmiany form, zmiany kształtów, بزيادة دي إصابة في مسك ومع هذا من مع من هو حصلت ديت للابيرانس اوف زونا او في اللايف ايه اخر ايه اخر اخر ايه مش ليه ليه دي هي وما حصل أول عيلة بقى كل جد سنت كبرنا لحتى مش في كت الأبر سيمون على دور سنت مش في سبيس زي مثلا زي جد كده حتى اللي هي التان أو مع داريس دارسترو فرندر مغطية على على دور حد إيه طيب تبلعم ديك حاجة يعني ديك ناس طالب كده كده كده و هو هو في إذا سنتها بس ممكن بقى زيت البلاستيك المفروض زي اللي بيتم مفروض، زي اللي هيكار قديم عندي بس هيك اللي بيتم، بس يعني عشان يعني بدل على قطن بدل على قطن ب على 50 سنتي معايا ده كده والابر سيجمنت كام 30 على مين على اللور صح انها هنا قطرها 50 سم فجسمها ده سته اثنين رمش يوم ريت ده سته كبيرة أول كبيره معايا حاجه بتاعه الورق الشال على اللي هو في 20 في بس كمان لا يا جماعه في الاوفر ولا ايه في مين. لكن ما تمشي إلا حصل لكن كانت البروتين جوكي كانت اه كانت من مش يستحمل أي راح ترضى هوا بعد ما جا ثلاث أيام يوم بس سبع ساعات ثلاث ساعات نص يوم راح في في المين بعد لا ايه, إيه حصل ده بقى هنا بقى جت لي سبع أيام a że to jest w Polsce opresyjny. Czyli w tym momencie, w tym i don't know if the have في الفيديو ماينور وفي الفيديو ده سيفيريتي معايا دكاتره تعال نبص على كده ايه الماينور ايه السيفير وانا على كده على الماينور دي معاً لك دوار علينا 3 سمتينيجر تقطع بس المتريكي فقط قطع بس يعني لن نقص على الهي أستان الحمد لا يستدر في الهي في الهي فاسمعي خلاص ده الجزئه لو واحده في 6 سم بتنزل عشان ده ماشي لكن الاي بارت دول بس فوق 3 من يعني ان رابعة ليه يجب علي مرسل في الأول يجب سكرة و الأول يجب علي أنا ليه إذا هنا طبع طبع في أن إن في ده ده ده من هنا كده تقطبها لكثلات تقبلية لقد متلمين لو هي في العلاية تده صمتي من الانتانوس اسمها في قديمة اسمابلاسنتر بريدي لا خالص خالص خالص خالص في ناس تقول أول لو تقول لو اسماء لا لا عشان نسمع اديم لازم تفيديا مارشل ميكس لا مارشل بس تفيديا ممكن تغطي السيرفرز ده برشل ايه لا برشل كده ايه برشل شغلتك نوته ايه حتى معانا على فكره بوسنى يا بغوت لو فتح السيرفرز ده هتجي حاجه مش متغطين. لو ده هنا لو دا هكي دا هكي هنا وده بيقول يا هنا وده مش دي اسمه اسمه بارشير بلسنتا لو فتح على ما قبل على أو حتى ولكن يجب ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا الدور تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا <سؤال> ده, سبيح, لإنفقت لإنفقت ده مش نعمل اللي فات في لاين فقط لا لكن في المارجن والباسه ودوتك ما فلاشش بالمره احنا بنلاقي السته اللي في الاسانات قاعده على السرف ما ولا يرجع ولا ولا كان محمد ده لكن اكشوال يعني عملت كده ده يعني ايه اعلى من المارجن فادي بمذاهب ليه بقى اتغير اول لا عايز اضرب هنا وادي بوسه ثانك لكن فايده المارش والفرش والطرقه ما بقولش ان انتوا اللي هما عارفه مشينا صح معايا ده اذا كان هناك مجلس جدا جدا جدا يعني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا هو جدا جدا جدا كده جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يبقى حضرتك هذا ما قلت لك المنظر ده عشر ساعات فطبعا هي لو اللو عندنا مساحة ما أنا يعني يوم ما الاسم. ما ما من يعني الناس ومعاقب جدا كان كثير لكن انا ما نطلعش بالقاء لاي معلومه يعني هو لا يكتب وعرفه او لا يكتب و لا لا بس اللي أصلح مثلا كلمة زي كذا بس تقدر تلاقي تلاقي كتير تلاقي تلاقي بكرة شيء أو تلاقي إيش؟ زارون إيش؟ لا جبت مجانا مثلا ما اسمه أسمه زي كذا. ما اسمه كذا. Low lying ومارشة وفارشة ودولك وإحنا تلتري شاء الله ما يوم سبت الساعه 9:49 9:49 نبدا باذن الله نبدا شو يا جماعه رقم 5 تعالوا نشوف 5 جاي والرقم في نظر <تصفيق> وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيراً, خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس دبليو دبليو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته